بك أستجير فأنت من سواني رب الوجود ومبدع الأكواني بك أستجير فأنت من سواني رب الوجود ومبدع الأكواني طوعا بحمدك يا إلهي سفحت كل الدنا والطير في الأكنان لولاك ما كانت حياة للورا يا من هديت الكون للإنسان يا رب هل من ذنوبي توب والقلب بين مخالب الشيطان طال انشغالي بالحياة وما بها وغرور نفسي والهوى أعمالي وغرور نفسي والهوى أعمالي يا رب